أعلم بسؤلنا منا اللهم اعطنا سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أهنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة ليلة في هذه الليلة المرجوة في مكان محبب إليك وليلة محبة إليك بقلوب منكسرات وبأعين دامعة. بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء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 نشكو اليك فقرنا نشكو اليك ذلنا يا ملك يا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 يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت أبواب الثمانية في هذه الأيام المباركات نسألك فضلك نسألك فضلك نسألك فضلك إلى هنا هنا جد علينا برحمتك جد علينا برضوانك.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 وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتن بصرف عنا وعن المسلمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع و.